أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياك بعلومه وضيانه قال باب المفعول الذي لم يسمى فصا قال؟, قال رحمه الله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله قال الشرح قد يكون الكلام مؤلفا من فعل وفاعل ومفعول به نحو قطع قاطعا ومحمودا الغصنة ونمكر الفاعل والفاعل ونحو حفظ خليل الدرسة كذلك مستوفينا الفاعل والفاعل والنفعول ونحو يقطع إبراهيم القصرة كذلك ويحفظ عليه الندى وقد يحذف المتكلم الفعل المتكلم قد يحذف الفعل ما يذكرش من هذا الكلام ويكتفي بذكر الفعل والمفعول هذا هو كان يذكر الفعل والمفعول وحينئذ يجب عليه المتكلم ان يغير صوره الفعل تغير صوره الفعل لما يحدث في الفعل يزم يغير صوره الفعل ويغير صوره المفعول كذلك المفعول اللي كان منصوب يرجع مفعول ايضا اما تغيير صوره الفعل فسياتي الكلام فيه ان شاء الله عليه ان شاء الله واما تغيير صوره المفعول فإنه بعد أن كان منصوبا يصيره مرفوعا لأنه نيب والنيب لا يعطى حكم المنوع عنه يصيره مرفوعا ويعطيه أحكام الفعل كأنه هو الفعل من وجوب تاخيره عن الفعل وتأنيث فعله له إن كان مؤنهاً وغير ذلك ويسمى حينئذ نائب الفاعل يسمى نائب الفاعل او المفعول الذي والله تقدر تسميه نائب الفاعل والله تسميه المفعول الذي لم يسمى فاعله تغير الفعل بعد حذف الفاعل الفاعل يعني كيفاه كي يتغير لما يعني الفاعل المحذوف <تصفيق> فإن كان الفعل ماضيا إذا كان الفعل ماضي ضم أوله وكسر ما قبل آخره وكسر الحرف الذي قبل آخره وإن كان مضارعا هذا إذا كان إذا كان ماضي انضم أوله ونكسر ما قبل آخره ضربان ذي هذورا وإن كان مضارعا ضم اوله ونضم اوله ونفت قبل اخره ضرب ايوه ضرب واذا كان مضارع نقول يضرب يضرب ايوه نضم اوله ونفتح وما قبل اخره صح نقول ما كان وصلنا في هذه العبارات تغييرات التي تحدث للفصحى عند حذف فاعله وإسنديه إلى النهور وذلك أنه إذا كان ماضيا ضم أولوه وكوصير الحرف الذي قبل آخره فتقول وضع الغصن إذا ما حبيت ما تذكرش الفاعل لسبب ما والله تقول سوري قد نتاع ما تحب تذكر السارق ركعانه والكراكعانه وتحب ما تذكر يقطع الغصن حفظ الدرس لك عارف اللي احطان الدرس ولكن ما تذكره وش الله لي سببنا وإن كان الفعل مضارعا ضم أولوه لك كان الفعل مضارع انضم أولونا فتحوا الحرف الذي قبل آخره فتقول يقطع الغصن يقطع فعل مضارع مفهوح ها او الغصن واش نقول فيه <تصفيق> نائب الفاعل نائب الفاعل مرفوع ناطر حكم فاعل اللي راه محذوف موش موجود. يحفظ الدرس كذلك يحفظ المضارع مرفوع والدرس نائب نائب مرفوع هاي أقسام نائب الفاعل قال وهو على قسمين ظاهر هذا نائب الفعل قد يكون ظاهر وقد يكون مضمر. في الظاهر نحو قولك ضرب زيدون ويضرب زيدون وأكرم عمرو ويكرم عمرون هذا ظاهر هنا نائب الفعل هو مذكور نقول لي نائب الفعل مذكور والمضمر إثنى عشرة. لازم الفعل هنا يكون في المضمر 12 نحو قولك ضربته ضربت هنا الفعل ظاهر ولا مضمر ها داك الفعل لازم ضرب فعل ماضي وتا هي وين الفعل اه ضربته وضرب وضريبا وضربته وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضربا وضربته وضرب وضورب وضربوا هذه 12 نائب الفاعل هنا مضمر اقول ينقسم بالفعل الفاعل كما قسم الفاعل الى ظاهر وثاني مضمر والمضمر الى اول متصل ووثاني منفصل يعني حتلظ هنا على قسمين آ... متصل ومنفصل هذه اللي سبقتنا هنا متصل ظوري آ... بتوظوري ابنه وظوري إنت إلى أخره هذه اثنان هذه شيء متصل هذه متصل متصله وأنواع كل قسم من الضمير إثنى عشر وخمسه المتكلم وخمسة للمخاطب هاي كسروا وخمسة سبعة والخمسة وقد ذكرنا تفصيل ذلك في باب الفعل فلا حاجة بنا إلى التكرارية هنا تدريب على الإعراض أعلم بالجملتين الآتيتين يحترم العالم احتقى قال الماضي في المضارع مبني للمجهول مرفوع من النصب اي والجازم علامه رفع الضمه الظاهره العالم العالم العالم نائب مرفوع علامه رفعه الظاهر هذا باسم عبد الرحيم افترا هنا فعل في الضمه الظاهره المجهول مرفوع من نائب فاعل مرفوع على مبني مرفوع لتجرده من الناصب والجزم وعلامه رفعه الضمه الظاهره والعالم نائب فاعل مرفوع وعلامه الظاهره أنا كان أنا اه كان نهر وهين الجاهل وهين فعل الماضي مبني للمجهول مبنيون على الفتح لا محل له من الاعراب الجاهل نائب مرفوع على ما يرفع الظاهر اه وهيدا في مبني للمجهول مبني على الفتح لا محل له من الاعراب الجاهل نائب مرفوع على ما يرفع الظاهر وريهم يا فاضلتينا سبحان الله من خرزه تعالى الله سلام والحمد لله رب العالمين باب النائب علي الفاعل. إذا حذفت في الكلام فاعلا مقتصرا أو مبهما أو جاهلا فأوج بالتأخير للمفعول به والوضاع حيث ناب عنه فانتبه فأول الفعل ضم من وكثر ما قبل آخر المضيح وما وما قبل آخر المضار يجب فتحه بلا منادى وضعا ومضمرا ايضا فبتك اكرمت هند وهند عبق